أَوَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا من قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ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 إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب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 وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ محمد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 قال الذين استكبروا اننا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء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 قُلْ إِنِّي نهيت أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ من رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 فَإِمَّا نرينك بعض الذين عيدهم أَوْ نتوفينك فَإِلَيْنَا يرجعون ولقد أَرْسَلْنَا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك